بسم الله الواحد المعبود سبحانه نادي بيوتا النظم باول مقاصد نظمت من خافق بيوتا على شانه لولا تصلي على عرضه تمد صليب على عرض تمددها بسم الله الواحد المعبود سبحانه بادي بيوتنا نظم بو بسم الله الواحد المعبود سبحانه بيوتنا من باو والمكاسد من خوف بيوتنا لا شالا لولا الصليفنا على ربط متدا دوره الصليف رسم وصور بدّى البجمال الوانة مليار مسلم على فعله يهددع رسم وصور بدّى البجمال الوانة مليار مسلم على فعله يهددع شلت يمينه وكسرت وحده تركانه اللي على فعله يلقى محصدها شلت يمينه وكسرت وحده تركانه اللي على فعله يلقى محصدها بسم جبيوتنا من باء والمقصده نظمت من خوف جبيوتنا لا شادا دورت سفن على عرضت ممتدا دورت سفن